لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا ضَرَرًا وَلَا مَسَّ‌ً ۚ وَلِىٰكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم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 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَتْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْدِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبداء الخلق ثم يعيده قل لله يبداء الخلق ثم يعيده فأنات فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۖ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِى ۗ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 قُلَ رَايتُمُ إِنَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَنَوْنَهَا رَمَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا لَنَوَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوِ انَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ولرن ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قلن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 إِنَ جِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِهِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 وقال فرعون أوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينتهم وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 صِيتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء صدقهم ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا عذاب ليم فلولا كانت قرية نامت فنفعها إيمانها إلا قوم يون سلم آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا ماذا في السماوات والأرض وما تغن لآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فَانْتظِرُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظِّرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ هَاقَنَ عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُ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 اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَعَ عَنْ حَسَنٍ لَا أَجَلٌ مُسَمَّى وَيُوْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ يَأْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات تِسْسُدُورِ